السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنكن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها فث منهما رجالا كثيره ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله كل ضلاله في النار ثم اما بعد ولن في هذه الليلة مباركة بسنة من آكد السنة التي اوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم سنة هي من فعل الله أولى وثن بها الملائكة وأوصان بها النبي صلى الله عليه وسلم آل وهي أن نكثر من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من الصلك علي في يوم الجمعة في ليلة الجمعة فإن صلاتكم معرضة علي يقول صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بأكثرهم علي صلاة اللهم سلم على النبي وصلي صلاة كثيرة وعلى آله وصحبه وسلم فعليه السلام وحفظ اليوم إن شاء الله الكلام مع القاعدة الثانية اليوم إن شاء الله الليلة مع القاعدة الثانية من قواعد بحثنا البيان الأثيث في قواعد علم الحديث القاعدة الثانية والتي مضت والثالثة التي سوف تختص تقتص بالكلام عن خبر الأحاد كنا قد ذكرنا من قبل خبر الأحاد وأنه يفترق عن المتواتر وبعض الشبهات التي يقول بها من لا يقبل خبر الأحاد في غير ذلك فتحدثنا في المرة السابقة أن عن القاعدة خبر الأحاد حجة في الاعتقاد خبر الأحاد هجة في الاعتقاد ذكرنا أن فعل السلف لم يكن يفرقون في خبر الأحاد بين مسائل الاعتقاد ومسائل الفروع لا يفرقون في ذلك لا بين العلميات والعمليات ولا بين الأصول ولا بين الفروع بل الكل يقبل ولو كان من خبر الأحد إذا صح الأثر إذا صح الأثر فهذا التفريق لم يكن عليه فعل السلف بل هو تفريق له لحاجة في نفس عقوب، وهي أن أهل البدع لما أرادوا رد السنن ورد الأثار التي تثبت صفات الله عز وجل وتثبت اسماء الله عز وجل عمدوا إلى إبطال هذه السنن بهذه القاعدة المخترعة التي قالوا فيها أن مساء الاعتقاد لا يقبل فيها إلا ما تواتر من الحديث ومن السنة ونحن إذن نظرنا إلى كم المتواتر بالنسبة للأحد هذا يترطب عليه مفاسد عظيمة أقصد أن لازم, أن لازم قولهم بعدم قبول إلا ما تواتر من السنة هذا يضيع علينا أصولا عظيمة من أصول هذا الدين كما ذكر أئمة الإسلام وهل بقولهم قالوا وهل وردت أبواب الشفاعة والقضاء والقدر والحوض وأسماء الله وغيرها هل وردت إلا بنقل الأحد إلى غير ذلك وعذاب القبض الشفاعة إلى اليوم إن شاء الله مع القاعدة الثانية من القواعد المتعلقة بخبر الأحاد وهي خبر الواحد الصحيح يقبل فيما عمد به البلوى خبر الواحد الصحيح يقبل فيما عمد به البلوى توضيح مبدأ القاعدة بكلماتها قبل أن نتكلم فيها خبر الواحد خبر الواحد، أي خبر الأحد يسمى خبر الواحد أو خبر الأحد كلاهما سواء. وقد عرفناه من قبل هو الذي لم يصل إلى حد التواتر، وليس الأمر مرتبط بعدد بعينه، ولكن لم يصل إلى صفات الحديث الذي تواتر نقله. خبر الواحد الصحيح، أي صح سنده بنقل العضول الصفات. من مبداه إلى منتهى يقبل فيما عمت عمت أي انتشرت من العموم والشمول عمت به البلوى البلوى في أصل اللغة في الابتلاء الاختبار كما قال عز وجل ونبلوكم بالشل والخير فتنة فالبلوى هو الاختبار بأمر فيه مشقة عن نفس في ذلك فيكون معنى القاعدة أن خبر الواحد إذا صح نقل يقبل في المسائل التي تحتاج إليها النفوس أقصد خبر الواحد إذا صح نقل يقبل ولو كان في مسألة الحاجة مسيسة إليها لا يكاد المرء أن يستغني عنها من أمور طهارته من أمور صلاته من أمور صيامه من أمور قضائه حاجاته، فهذه أمور الإنسان يحتاج إليها في كل يوم وليلة في طهارته، في كاممه في جنابته في صلاته في صومهم في دخوله للقلاء مثلا فهذه مسائل ها مثلا هذه ليست كأحكام ملك اليمين هذه ليست كالحدود هذه ليست كالقصاص ها فهذه ليست ليست كمسائل ليست كمسائل سياسة شرعية مثلا ليست كمسائل البيوع وإن كان من أحق البيوع ما تعم به البلوى لكن نحن نتكلم عن الأصول أن مع عمد به البلوى أي مسائل يحتاج إليها القاص والداني نعطيكم مثال حينما مثلاً نقول مثلا المعلوم من الدين بالضرورة المعلوم من الدين بالضرورة هذا يستو فيه العالم والجاهد القاسي والداني الصغير والكبير حينما نقول أن الفاتحة صورة من كتاب الله هذا لا يحتاج إلى برهان هذا من المعلوم من الدين أن الصلاة فرض أن صوم ااا رمضان صومه فرض فالشيء بشيء يذكر كذلك هنا مما عم به البلوى أي قلما تجد أحدا إلا ويحتاج إليه قلما أحدا إلا واحتاجي تفصل تفصيل المسألة نقول بالله مستعينين نقول أن جمهور العلماء قالوا أن الخبر ولو كان بنقل الأحد إذا صح سنده صار حجة في الدين تنبهوا جمهور العلماء يقولون أن خبر الواحد والأحد إذا صح سنده صار حجة في الدين الدين لما نقول كلمة دين اسم جنس محلة بالألف لمن استغراقية كما في قوله يتفقه في الدين فبنقول أن جمهور العلماء يقولون أن خبر الواحد إذا صح سنده صار حجة في الدين سواء في مسألة عامة أو مسألة خاصة، سواء في مسألة عامة بها البلوى أم لا، فالنظر ليس لا يكون في تصنيف المسألة، إنما النظر كل النظر في سند الأثر، النظر كل النظر في سند الأثر إذا صح صار حجة سواء في ذلك في مسألة عامة بها البلوى أم لا. بمسألة عمد بها البلوة أو لا فالجمهور قالوا أن هذا التقسيم لم يكن عليه فعل السلف فإنهم كانوا يقبلون الخبر ويعملون به ولو كان بنقل الأحاق في ذلك كما ذكرنا في مسألة عامة أو مسألة خاصة خالف في ذلك الحنفية خالف في ذلك جمهور الحنفية فمن أصول الحنفية لذلك كي تفهم مثلا أن الكثير من أخواننا يتصرع في المسألة في مسألة الحنفية يقول أن الحنفية أصحاب رأي وإذا رأوهم مثلا خالفوا في مسألة ما يقولون هم لم يصلوا هذا الحديث هذا هذه عجلة هذا تعجل لأننا كما سندرس الليلة أن هذا الأصل الذي سوف نطره لكم يبين لكم أمر مهم وهو ليس كل مسألة خالف فيها الحنفية ليس معنا أنه لم يصلهم الدليل بل قد يخالفون في مسألة مع صحة الدليل عندهم بناء على أنه يخالف أصولا عند الحنفية الكلام مش واضح صح أقصد من ذلك قبل أن نغوص في المسألة بنقول أن بعض إخواننا يتعجل في حينما يدرس مسألة ما فيرى أن الحنفية تقالف فيقول لا الحنفية أصحاب رأي وهم أدرسة رأي وهم لم يصلهم الحديث فأعملوا الرأي هذا الكلام على إطلاقي فيه نظر يقول ف. ليس كل مسألة مخالفة في الحنفية الراجح ليس مبنها على عدم علمهم بالدليل إنما هذا يحتاج منك إلى دراسة أصول المذهب الحنفي وهذا للحق يقال في كل مذهب يقال في الشافعية قال في لذلك من دخل في دراسة مذهب ما فلا بد أولا أن يدرس أصول المذهب. هذا ألف باء دراسة المذهبين أن يدرس أولا شيخ المذهب مدارس المذهب وصول المذهب وإلا, فهذا وإلا ما يفعل فسيكون حاله كمن ذهب إلى دولة غريبة بلا عنوان سيتوه سيحكم عليه بالتيه ليس فقط أربعين سنة بل ما عاش طالبا للعلم لابد أن يكون حالك كحال من نزل إلى بلد غريب مع عنوان لذلك اهتموا جدا ب دراسة طبقات الحنفية طبقات الشفاعية ليعرفوا من المتقدم من المتأخر إيه صفات المتقدمين إيه صفات المتأخرين، إلى أخير ذلك نقول إذا فمن أصول الحنفية أنهم قالوا أن الخبر خبر الأحد إذا احتفت به قراء دلت على ضعفه قالوا خبر الأحد إذا احتفت به قراء دلت على ضعفه فإذا سألناهم وما هذه وما هي هذه القرائن قالوا من هذه القرائن التي تشير إلى ضعف خبر الأحد أن يكون هذا الخبر خبر الأحد في مسألة مما عمد بها البلوى يحتاج إليها القاسي والداني الصغير والكبير البعيد والقريب قالوا فإذا كان خبر الأحد في مسألة من المسائل التي يحتاج إليها الناس فهذه قائلة على ضعفها قلنا لم لما كنا لهم لما قالوا لأن هذا الخبر هو خبر الذي ينقل مسألة من المسائل عمد بها البلوى هذه مسائل يحتاج إليها الناس فلما كان الناس يحتاجون إليها بد أن تنقل بالتواتر ينقلها جمعا جملا هذه يحتاج إليها الناس كافة عامة الناس فلما نقلها أحد دل على ضعف الأثر نعطيكم مثال مع الفرق يعني من قراء ضعف التي وضعها علماء القرآن قالوا أن شروط القراءة الصحيحة أن تكون متواترة أن تكون موافقة للرسم العثماني والشرط الثالث أن تكون موافقة لوجه من وجوه اللواء من هذه الشروط التي ذكرناها في صحة القراءة أو في صحة آية من آية الله قالوا أن تكون متواترة إذ لو كانت بنقل الآحاد وهذا قرآن يحتاج إليه الناس فلما نخلت بنقل الآحاد ولم تصل إلى حد التواتر دل ذلك على ضعفها لذلك ضعفوا قراءة من في ففرة اليمين في قوله ثلاث أيام متتابعة وقراءة عائشة فإيضا حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى والصلاة العصر فهذا مع الفرق كهذه لكن طبعا في مسألة القرآن نحن نرجح أنه لابد أن يكون متواتر له هذا القرآن نقله جمع عن جمع من الصحابة وكان أبو بكر وكان زيد بن ثابت الذي أمر بكتابة القرآن في وقعة حروب الردة كان لا يكتب إلا ما تواتر عليه النقل لكن أعطي بس المسألة لأن لا أشوش عليكم نعود إلى أصل المسألة فالحنفية يقولون أن الخبر خبر الأحد له قراء تشير إلى ضعفه له يسر الله أمركم قالوا أن خبر الأحد له قراء تشير إلى ضعفه فمن هذه القرائن التي تشير إلى ضعفه أن يكون ناقلا لمسألة من المسائل التي يحتاج الناس عامة المسائل التي عملها البلوى لأن المسائل التي يحتاج الناس إليها في حياتهم ويتكاثر فعلها لابد أن تنقل بالنقل المتوافر كما ذكرنا أن هذا هو أصل من أصول الحنفية كما ذكرت لكم حينما نقرأ المسألة كما سيأتي أنسلة على ذلك لنا تعجى فلقول أن الحنفية تخالف لعدم علمهم بالدليل لا قد يقف على الدليل ولكن كما ذكرنا لا يقولون به ليس لهوى حاشاهم ولكن لأصل من أصوله من هذه الأصول ما ذكرناه في درس الليلة. كما ذكرنا أن هذا قول جهور الحنفية منهم عيسى بن أبان والجصاص والكرخي. نقرأ لكم بعض نقلات من الحنفية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه نقلات يعني ليست عندكم ولكن فقط يعني وعليكم السلام ورحمة الله. بيقول مثلا الجصاص كما في كتابه الفصول في الأصول بيقول فإذا أشعه في الكافة أي الخبر ورد نقله بحسب استفاضته فيهم قال فإذا لم نجده أي بنقل العام والكافة علمنا أنه لا يخلو من أن يكون منسوخا أو غير الصحيح في الأصل قال ولا يجوز فيما كان هذا وصله أن يختص بنقل الأفراد دون الجماعات سينتم شيئا بمعنى أنه يقول أنه إذا ورد السنة من التي يحتاج إليها عامة الناس ونقلت ونقلت بنقل الأحاد فهذه قرينة على أنها إما منسوخة وإما أن النقل غير صحيح إذن هم تعارض عندهم ها أمران الأمر الأول أن هذا بنقل الأحاد أمر الثاني أن هذه مسألة مما عمدها البلوة فقالوا نقدم شيء على الآخر الجمهور نظر بعينين جميلتين فقالوا نقل الأحد إذا صح نقبله ولو في مسألة عمدها البلوة أما الحنفية فنظر بعين واحدة قالوا ولو كان النقل صحيح ولكن كونه في مسألة عام لا يستغني عنها الناس هذه قارينة على ضعف. قال السرخصي الحنفي قال وعلى هذا الأصل أي أصل الأصل الذي ذكرناه الذي هو من أصل الحنفية اللي هو مسألة, مسألة رد الخبر الأحد في ما عمل به الظلوة قال الحنفي قال السرخصي الحنفي قال وعلى هذا الأصل لم نعمل بحديث بصرة بصرة الله عنها صحابية جليلة تروي خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مست ذكره فالإطابة هذا مثال كما سيأتي. قال أي استرفسي لأن بصر تفرضت بروايته قال مع عموم الحاجة إلى معرفته قال فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بتعليم هذا الحكم مع أنها لا تحتاج إليه يعني يقول هذا خاص بالرجال للحديث من مست ذكره قال فالقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بتعليم هذا الحكم مع أنها لا تحتاج إليه ولم يعلم سائر الصحابة مع شدة حاجتهم إليه شبه المحاسة لذلك فمن أصول حنفية يقولون أن حديث بصرة هذا إنه ضعيف وإنه مسلوخ لذلك حينما تقف على قول الحنفية بأن مس الذكر لا ينقذ مثلا فأنت إن لم تدرس أصول حنفية فتغضع الناس لا وما على الحديث ولكن قالوا إما بنسخ أو بضعفه لما لأن من أصول الحنفية أن خبر الواحد فيما عمد به البلوة قارنة على ضعفه قارنة على ضعفه فهم يقولون أن هذه الأمور التي عمل بها البلوى الدواعي الدواعي مش الدواعش الله ها؟ الدواعي فقولهم أن هذا الذي تعو به البلوى الدواعي متوفرة على نقله يعني الناس تحتاج إلى نقل لأن هذه مسألة من الأهمية بمكان وتعوم بها البلوى فلا بد أن تنقل على سبيل الشهرة والاستفاضة نظرا لحاجة المكلفين إليه وكثرت سؤالهم عنه قالوا أي الحنفية فمع كثرة المسألة عن مثل هذه الأمور التي عمل بها البلوى لا بد أن تنقل بنقل المتواتر وقال في ذلك طبعا الجمول العلماء وهذا هو الحق الذي نقول به وهو كما ذكرنا هو منطوق قاعدة الباب خبر الواحد الصحيح خبر الواحد الصحيح يقبل فيما عمد به البلو وهذا هو الراجح وقال جمهور العلماء خلاف الليمان خلاف لنحنفية والجمهور قوله هو الراجح الذي لا آآ آآ مطعن فيه يدل على استرحة قول الجمهور أولا إجماع الصحابة هذا إجماع آآ سكوتي آآ فإن الصحابة غير واحد منهم غيره واحد منهم قابرو خبر الواحد فيما عمد به البلوى دون أن ينكروا دون أن ينكر أحد على الآخر والأذى في ذلك كثيرة لما اختلفوا في مسألة مصر رحتان الختان ها ذهب أبو سعيد الخضرية إلى عائشة فقال يا أمة إني أستحي أن أسألك أن أسألك عن شيء قالت إسأل إنما أنا أمك فقالت ففقالت مساله مس ختان الختان قالت على الحبيب سقط ثم رواه حديث النبي صلى وسلم اذا مس مس ختان فاذا التقى الختنان وجب الغسل فهذا مثال لمساله عمل بها الملواء تحتاج اليه الناس عامه واغلت هذه السنه من احاد وهي عائشه رضي الله عنها فقال ابي سعيد خبرها ونقله إلى الصحابة فلم يقل أحد منهم أن هذه مسألة عمل به بلوة فكيف نقبلها من امرأة واحدة ولم يصل النقل إلى حد التواتر بل نقلوها وصارت رصلا من الأصول وكذلك أيضا في خبر المخابرة حديث المخابرة قبلوه من رافع بن خديج وكذلك مسألة إعطاء الجدة السلسة قبلوه من المغيرة محمد بن سلمة وهذا اثنان لم يصل إلى حد التواتر والأمثلة كثيرة وايضا في مسألة وجوب الغسل من المس من المس مجرد هذا أيضا بإجماع سكوت من الصحابة قبل خبر الواحد ولو في مسألة تعون به البلوى كمساله مس ذكر ووجوب الغسل من المس دون الولوج لو خبر ايه خبر عائشة ايه يا محمد تريد قول الجصاص اه طب ماشي ننقل والاخرى حاضر الجصاص حاضر بيقول الجصاص الحنفي في كتابه الفصول في الاصول قال بس انا في حسنة املأ يا شيخ محمد انا ذكرته يعني نقوله تاني تاني حاضر ماشي اكسير مصرر على النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله يوم ال يوم الاحد ان شاء الله في محاضرة كاملة خاصة مسألة عشوراء ان شاء الله عشوراء احكام صيام عشوراء ما مراحل صيام عشراء آه البدع التي التقى في عشراء سواء من الروافد او من طائفة من اهل السنة ارادوا ان يقابلوا بدع الروافد فقابلوها بفعل البدعة والبدعة لا ترد ببدعة بدعة لا ترد الا بلسنة فالحصل ان شاء الله محاضرة ان شاء الله يمتأحد ان شاء الله عن ما يتعلق بعشراء من مراحل صيام عشراء وما يتعلق به من احكام فقهية ان شاء الله يمتحده قال الجصاص بيقول قال وإذا أشاعه أي هو الخبر خبر هو المقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا أشاعه في الكافه ورد نقله بحسب استفاداته فيهم قال فإذا لم تجده أي بنقل الاستفادة فإذا لم تجده علمنا أنه لا يخلو لا يخلو من أن يكون منسوخا أو غير صحيح في الأصل قال ولا يجوز فيما كان هذا وصفه يعني اللي هو عمل به البلوى ولا يجوز فيما كان هذا وصفه أن يختص بنقله الأفراد أي يختص بنقله الأفراد دون الجماعة دون الجماعة كذلك أيضا من الأدلة على صحة قول الجمهور أن خبر الأحد يقبل ولو في مسألة عمد بها البلوة أن هذا الخبر لو خبر الأحد قد صح نقله نقلته ثقات عدول نظر الأئمة في أحوالهم فقابلوا خبرهم فهذا مما يغلب على الظن صحة قولهم، فإذا أحضنا بصحة قولهم، وجب العمل بما نقلوه، ولابد أن نقبل خبرهم، لابد أن نقبل خبرهم. ثم أن هذا التفريق الذي قال به حنفية، صح التعبير هذا التفريق مخترع. فإن الصحابة في قبولهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرقوا بين مسألة لم يفرقوا بين مسألة عمد بها البلوى أو مسألة لم تعم بها البلوى بل إنما نظروا إلى صحة الخبر فإذا صح الخبر فهذا مما يجب أن يعمل به الناس. جزالك كم سئل إن شاء الله في القواعد القادمة في هذا البحث قاعدة مهمة أن الخبر حجة وإلا يعمل به أحد الخبر حجة وإلا يعمل به أحد من التطبيقات التي على قاعدة الليلة مسألة مس الذكر وهل هو ناقض الوضوء أم لا فالجمهور قالوا بأن مس الذكر ناقض الوضوء وهم ركنوا في ذلك إلى حديث بصرة من مثل ذكره فليتوضى فهذا وإن كان بنقل الأحاد هذا وإن كان في مسألة عامة بها البلوة فقد قال بها الجمهور لذلك أنت حينما ترى أن الحنفية تخالف الجمهور في هذه المسألة لا تتصرع ولا تتعجل فتقول مثلا أن الحنفية لم يصلوا من الخبر إذا قلت ذلك فأنت لم تدرس أصول الحنفية واضح كده؟ مثال آخر مسألة الوضوء من لحم الإبل مسألة الوضوء من لحم الإبل طبعا مسألة الوضوء أي مسألة في الوضوء هذه من معمل بها البلوى مسألة, مسألة الوضوء مسألة الوضوء الصلاة الاستنجاء الخلاء هذه مسائل يحتاج لها القاص والدام الكبير والصغير الرجل والمرأة فهذه من معمل بها البلوة. فالجمهور قالوا بناء على هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سؤل أنا أتوضأ من لحم الغنم قال من شاء فليتوضأ من شاء فلا فسؤل أنا أتوضأ من لحم الإبل قال نعم فهنا الجمهور قالوا بأن أكل لحم الإبل ناقض الرضوء لهذا الخبر فخالق الجمهور الحنفية فقالوا بأن هذا الأثر اللي هو الذي هو نقض الوضوء بالأحمل الإبل بنقض الأحاد وهذه مسألة عامة بها البلوى فلا نقول به مسألة رفع اليدين في الصلاة في مواضع الركوع والرفع من الركوع قال الجمهور بحديث ابن عمر احنا عندنا حديث حديثين حديث ابن مسعود وحديث ابن عمر حديث ابن عمر هذا بنقض الأحاد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع عليه طعم في الإحرام وإذا ركع إذا أراد الركوع وإذا رفع من الركوع، وهذا قال به الجمهور، هذا قال به الجمهور، وهذا وان كان بنقل أحد، فالحلفية، أما الحلفيات فقالوا لا، قالوا نأخذ بقول بحديث مسعود لأنه متواتر، والذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع عليه إلا مرضة واحدة، واضح كده؟ لذلك. قال السرخصي السرخصي أيضا هذا النقل ليس عندكم قال السرخصي رحمه الله وهذا من حنفية لم يعمل علماؤنا يقصد من الحنفية لم يعمل علماؤنا بحديث وابن حجر في مسألة رفع اليدين أيضا لأنه لم يشتهر مع حاجة الخاصة والعامة إلى المعرفة. تأمله وتدبره في الكلام قال لم يعمل علماؤنا بحديث وإذن حجر هل قال لأنه ضعيف السند هل لأن في سنده فلان وفلان وفلان لا قال لأنه لم يشتهر مع يعني لم يشتهر يعني لم يوصل إلى حد التواتر. فالحنفية بيرون أن هذا الحديث حديث أبن حجر هو من نقل الأحاد ولكن كما ذكرنا يعني إذا صح الأثر وجب العمل به والحق لو رجعنا لرواية أبن حجر هذا ليس أحد بل هو متواتر كما نص على ذلك كمال البخاري في رسالة سماها قرط العينين في رفع اليدين بخاري له رسالة تسمى قرة العينين في رفع اليدين نص البخاري في هذه الرسالة على أن حديث والد محجر وشيء يفكر فقط يعني فبيناء نص على أن هذا الأثر أثر وائل بن حجر أن السلام كان يرفع عليه قبل الركوع وإلا رفع من الركوع فهذا الأثر قال البخاري أنه قد رواه ليس فقط وائل بل سبعة عشر رجلا من الصحابة بل الحفظ العراقي وصلوا إلى, إلى خمسين صحابيا خمسين ها صحابي ينقلون حديث رافع حديث رافع اليدين كذلك أيضا من المسائل الفقهية المتعلقة بقاعدة الباب قوله صلى الله عليه وسلم هل بضعتي أمثلة يعني من باب الترويح لألا يكون الدرس يعني إيه فقل عليكم في المسألة كثرة النقلات فالأمسيلم تعطي نوع من الترويح، ترويح يعني الترويح. قالوا صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال الحنفية عندنا نص متواتر ايش قال قوله تعالى فقرأ ما تيسر من من القرآن. فهذه آية متواترة أما ما نقل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب قالوا هذا خبر أحد في مسألة عم بها البلوى وهي الصلاة عمود الدين ركن ركيم فقالوا عندنا ما ظاهروا التعارض آية متواترة أن المصل يقرأ بما شاء طبعا هذه مسألة في الروض كثيرة أغذرته لكن هذا ليس درسا فقهيا ولكن يعني نعطي فقط يعني إشارة فقالوا عندنا نص متواتر في القرآن أن المصلي يقرأ ما شاء وعندنا أثر أحد أن المصلي يجب عن الفاتحة قالوا أيهما نقدم أيهم أيهم نقدم قالوا نقدم النص المتواتر واضح كده وكذلك هذه المسألة كما رضدنا على مسألة رفع يدين كذلك نقول هنا أن أثر لصلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب هذا ليس من نقل الأحيان بل هذا متوتر كما صرح البخاري بذلك في جزء له يسمى جزء القراءة أما الآية التي استدلتها بها الحنفية فهذه أصلاة فهذه ليست في محل النزاع قوله تعالى فقروا ما تنصفر من هذه في قيام الليل هذه في قيام. أو يقال رد آخر أن هذه الآية عامة فقروا ما تنصفر منهم أي بعد الفاتحة ويكون الحديث خاص بوجوه قرأة الفاتحة ولكن كما ذكرنا هذا الأخذ والرد وهذه وال... ليست يعني هذا ليس موضوعنا فهذا ليس موضوعنا لأننا نتحدث عن مسألة حديثية كذلك مما نرد, به مما نرد به على المخالف في قاعدة الليلة هو قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فيتفقهم في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحضروا ففقوله تعالى ولينذروا قومهم هنا أوجب الله عز وجل على من نفر لطلب العلم أوجب عليه إنذار لينذروا لم الأمر ولم يفرق في هذا الإنذار بين مسألة عمت بها البلوة أو مسألة لم تعم بها البلوة بل أوجب على المستمعين أن يقبلوا خبر الواحد في كل ما أنظرهم به الله جل يقول يتفقه في الدين إثم الإنس محلة بالألف ولمستغراقية يعم مسألة عمت بها البلوى أوف لم تعم بها البلوة بل أوجبهم أن يتفقهوا في الدين وأوجب عليهم أن ينذروا قومهم وأوجب على قومهم أن يقبلوا خبرهم وكذلك كما ذكرنا مما يرد به أيضا على الحنفية في ذلك أن تقسيم مسائل الشرع بين مسألة العامة بها البلوة ومسألة لم تعم بها البلوى هذا أيضا مما لم يقل به جمهور العلماء بل ما ضر الأمر على الحديث ما الأمر على الحديث ثم مسألة ثم أن قولهم أن هذا الحديث بنقل الأحاد مثلا هذا أمر نزبي لاختلاف الطبقات فقد يكون الأثر قد نقل بنقل الأحاد في طبقة ثم تلطّر في طبقات أخرى وعندنا مثال إنما الأعمال بالنيات كما ذكرنا من قبل ومن تنقض الحنفية في هذه المسألة وفي هذه القاعدة أنهم مع قولهم بأن خبر آحد لا يقبل في مسألة عمل بها الدلوى قال الحنفية أن المصلي إذا ضحك في صلاته بسماعة مسألة القهقها ها قهقها في صلاته فصلاته باطلة مع أن هذه المسألة تعم بها البلوى وخبط عن حديث ضعيف لكن تنزلنا على صحاته فقلنا بصحاته فبناءهم قالوا أن الذي يصلي يقوم في صلاته فإذا قهقى فصلاته باطلة قالوا ذلك استنادا على خبر بنقل أحد والصلاة من المسائل التي تعم بها البلوة ومع ذلك قبلوا, قبلوا هذا الخبر وهو بنقل الأحد وأفطلوا به صلاة من ضحك في صلاته مع أنها في مسألة صلاة والصلاة مما تعمل بها البلوى نختم بالفائده نختم بالفائده ما الفرق بين طب قبل الفائده هو فقط النهارده في سؤال ان شاء الله سؤال درسين الليله ان شاء الله يعني يكون الجواب في القميص القادم ان شاء الله ان الله عز وجل ولم نبي على مسألة الدرس الأحل إن شاء الله تبلغون الآن إن شاء الله ولو في إعلان يبقى أحسنتم علينا إن شاء الله الأحد القادم حيكون محاضرة خاصة عن عشرة ما راح السياح عشرة أحكام فقهية تتعلق بالسياح و وبما تتحقق المخالفة بدعة الرافض وأيضا ما بتدعوه بعض أهل السنة ربنا على الروافد فقبل البدعة بالبدعة إن شاء الله المحاضرة لكم إن شاء الله يوم موحدة في العاشرة ليلة إن شاء الله هذا أمر الأمر الأول الأمر الثاني الواجب الذي عليكم نحن نحن ضربنا في درسنا اليوم أمثلة لمسائل خاله في الحنفية بدعوا أنها خبر الآحاد في مسألة عما بها البلوغ ذكرنا كنا أكثر من مثال المطلوب المطلوب من حضراتكم أن تأتوا بمثال لم نذكره في مسألة صح فيها الخبر وهي مما عمد بها البلوة ولم يقل بها الحنفية بناء على هذا الأصل الذي ذكرنا نختم بفرع على ذلك وهو ما سرق بين خبر الآحاد فيما عمد به البلوة وخبر الآحاد فيما تتوافر الدواعي على نقله ها الجواب عندكم هذا هو رابط البحث الذي نشرح منه إحنا مقابل يعني نتمنى لو من حضوراتكم تقوموا بطباعة البحث وتجليد البحث بحيث يكون إن شاء الله في كتابة للتعليقات التي نمليها عليكم والواجبات التي نطلبها منكم إيش الفرق بينه قاعدة اليوم اللي هي مسألة رد الخبر فيما عمد به البلوة وبين خبر الأعحاد فيما تتوافر الدواء على نقله نقول خبر الأعحاد فيما عمد به البلوة اصطلح العلماء أن ذلك يكون في المسائل الشرعية بمعنى, إيه؟ بمعنى مسألة شرعية يحتاج إليها الناس وقد نقلت بنقل الأعحاد اختلف الحنحية مع الجمهور في ذلك أو معنى أوضح اختلف آه نعم اختلاف الحنفية مع الجبون في ذلك كما ذكرنا في قواعدنا أما قولنا أما قولنا في مسألة فيما تتوافر الدواعي خبر الأحد فيما تتوافر الدواعي على نقله هذا ليس خاصا فقط بمسائل شرعية بل يتناول أيضا المسائل الدنيوية خبر الأحد فيما تتوافر الدواعي على نقله بمعنى إيه بمعنى مثلا لو أن جمع غفير يصلي وراء إمام مشهور معلوم اسمه رنان فوقع أن هذا الخطيب أغمي عليه أثناء الخطب، فهل إغماء هذا الرجل يعلمه المؤذن فقط أم حالة المسجد أم الصف الأول هذا مما تتوافر الضوء على نقله فإذا قال إثنان فقط من أهل القرية أن خطيب اليوم أغمي, أغمى عليه مثلا فهنا هذه قرنة على ضعف قولهم إذن لو حدث ذلك لتغفرت الدواء على نقله قالوا أيضا هذه أمثلة يعني ضربوا في, في, في كتب الفقه. كذلك قالوا إذا قتل الأمير في السوق لم يقتل في قصره ولا على فراشه بل قتل في السوق هذا أمير وهذا سوق أمير رأس في الناس وسوق منطقة السوق سمي ذلك لأمرين إما لأن البضائع تساق إليه والثاني هو الأرجح السوق جمع ساق فلكفرت السيقان والمشاة سمي سوق من العجائب عاد إخواننا مثلا حينما يتم إعلان عن يقولون عندنا سوق سوق خيري وإما سوء من السوء وإما خيري لكن سوء خيري كيف يعني سوق فإذا قتل الأمير في السوق ها وتناقل هذا الخبر واحدة واثنان أمر يكون في غرابة هنا نقول باب بقول حنفية لا بهذه القضية وقعت وقعت واستجمع من الناس قالوا إذا حدث أيضا خاص أو زلزلة ها فأيضا هذا تتوفر دواء على نقله إذن مثل هذه الأمور لابد أن يتوفر دواء على نقله وهذه مسألة مهمة جدا لأنها تتعلق بأصل من أصول الدين من أصول الدين كما سألت النص على الإمامة العظمى النص على إمام العظمى أن أمير الماء أو أن رجل الماء عظيم في الناس ينص على أن فلان يكون الخليفة من بعدي فهذا أمر تتوافر دوع على نقله وهذا يخالف فيه الرافضة لما؟ لأن الرافضة يذهبون إلى قضية تنصيب علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أن هذا الأمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم بينه بين علي إذا هذه مسألة لها ما لها من المغازي الكذب الذي أراده الرافضة أن يمارر أن أنه قد يقع أمر توافر دعو على نقله ويكون في الكتمان وأهل السنة قالوا لا إذا حدث ما تافر دعو على نقله فلابد أن يشتهر بين الناس مثال ذلك لو أن النبي صلى الله عليه وسلم على علي من بعده لا اشتهر ذلك بين الناس وهذا أصل من أصول الفرق بين أهل السنة والرافض المريقة هذا الله أعلم رب العلم إليه أستغفر وصلى الله على النبي وسلم الله شاء الله الخميس القادم مع القاعدة الثالثة خبر واحد الصحيح مقدم على عمل اهل المدينة خبر واحد الصحيح مقدم على عمل وصلى الله الله على النبي وعلى الله وصحبه أسلم من الصلاة النبي وصلى الله الله على النبي الله الله